27. cüz Zariyat suresi sayfa 523 Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kâl fe mâ kaddukum eyyuhe'l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 أتواصوا به فلهم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بِهِمْ بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيل وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّيْسَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْفِينَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوَالْدُونَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهِ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّ كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون نشاعر تربص به ريب المنون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 أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا سحاب مركوم يَزْعُرُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَصْبِل لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذْ بَارَ النُّجُومُ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا وَوَى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 فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى مَا ما يغشى ما زاوى البصر وما طغى لقد رَبِّهِ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أَلَكُمُ الثالثة وَلَهُ ألكم الذكر وله الأنثى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 فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلوهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم فِي في بطون فَلَا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَسَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَاءَ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا كَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إلا مَا سَعَىٰ وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُفْتَرَكَةَ أَهْوَى فَوَشَّاهَا وَالشَّامَ وَالشَّاء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 وَإِن يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه الزجر حكمة بالغة فماتون النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر فش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراج منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجل فدعا ربه أني مولوب، فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 اقُلِ الَّذِكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ وَمَنْ الْكَذَّابُ الأَشَد إِنَّا مُرْسِلُونَ كَفَتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَالصَّبِر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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسعر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 ولقد أهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ كَلَقَالَ إِنَّ سَنَ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 فَلَقَالَ إِن سَنَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخْرِ وَخَلَقَ الْجَانِبَ من مَارِجًا مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبويان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يسَلُ عَلَيكُ مَا شظُ مِن النَّارِ وَنحَاسُ فَلَةً تَصِرَاد فَبِأَي آلَ إِ رَبّكُمَا تُكَذّبَ فَإذَا شََّّتِ السَّماءُ فَكَانَت وَردَةً كَِّهَ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 يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان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 تكئن على فرش بَطَائِنُهَا من استغرق وجن الجنتين دان فبأي آل ربكما تكذبان فيهن قاصرات ترف لم يقمسهن فبأي آل ربك ما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي الاء ربكما تكذبان مذهممتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 أورن مقصورات في الخيام فبأي آل ربكما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربكما تكذبان؟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 سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موبونة متكئين عليها متقابلين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 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْبُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقِينٍ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمورمون بل نحن محرومون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 ام انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقبول فسبح باسم ربك العظيم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 ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين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 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وورتكم الأماني حتى جاء أمر الله ووركم بالله الورور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ويس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورران وما الحياة الدنيا إلا متاع الورور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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.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 وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْضْ رَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اِذْ تَبَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِوَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ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 والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم